ما يجيب ما يجيبه ما يجيبه اذا قطعوها لك فو يا غريبه اجيب ما يجيبه اجيب ما يجيبه ذا قطعه لك فوق علي اريدك ياخذ سح علي واجب الماء يجيبه تجيب علي علي علي يا زيناب انا ابو شيمه العباس ابو الشهره وفي وما اخلف بوعد مدام بشفي بالتاري انا لبالكنطار ملقى بسبع من حدر اصراري فراتب ما يجيب انم نشوفك يختي محتاري الفورا تبجر فشيله وارد بي العقيله الفورا تبجر فشيله وارد بي العقيله واذا شح مايلي جروف ارد لش ياختي يزحوف واجيب الما يجيبه واجيب الما يجيب <تصفيق> يا زينب اجيب الما يجيبه يا زياد يا غريبه اجيب الما يجيبه اذا قطعه لك فوق علي ها دې اجيب الما يجيبه اجيب الما يجيبه علي علي, علي, علي علي يا زيانا بلا تيوصيني وصيت تشيختي ادريها عطاش اطفال بولي امه وتريد لي رويها وانا بهذا الأمر يختش فين روحي أفديها العساتر على النهر باترة خلنا اسفلها عليها وحق ضلع الوديعة لا خل على الشريعة وحق ضلع لا خل على الشريعة جثث متهم وصفوف وارد لتشيختي يزحوف واجيب الما يجيبه اجيب الما يجيبه اجيب الما يجيب اجيب الما يجيبه يا زياد يا غريبة اجيب الما يجيبه اذا قطعوها لك فوق اجي تريدني تختش حو اجي يجيبه يجيب الما يجيبه علي علي علي يا زيان ابن أخوتي وصبري يخوي وعزمي من حيدا دمر هاشم يلقوني ويسموني وللخدار يا زيان ابن أخوتي وصبري يخوي وعزمي من حيدا ومرهاش يلقبوني يسموني والي الخدار أبوي الكربل بهليون ضمني وقال لي يمشك كار أوصيك بعطاش حسين بالك منها تتعذار وانا الهايل وصيه لا خل الغاضريه وانا الهايل وصيه لا خل الغاضريه عليه العلقم يطو ورد لك يا اختي زحوم يجيبه واجب ما يجيبه بالما يجيب يزي انا بيغربه بجيب الما يجيبه اذا قطعوها لك فو اجو اريدني شاختك واجيب الما يجيبه بجيب الما يجيب اضرجو ود الماي الماي وين رايه يا زي يا نا يا خيتي يا خيتي وشر والله وري يدا وريه يدان سياف الجراب والله نفيا يا يا يا يا, يا يا يا يا الصبر تعرفي عيني يا خويا يا خويا بنزعل يا يا واخبار عليك يا زينا بحضر جود الماي ويلا يا زيانة يا زينا يا خيت وسرجي راحلت وريد انسي فيلم جرب. نفذ صبري وتعرفين يا خويا منزعلي واغضاب جبل ما يعقف بوجهي وانا ابن اللي شطر مرحب انا بن الماتي عذر انا العباسي لازهر انا بن الماتي عذر انا العباسي لازهر انا المهابي لحتوص اريد لشيختي يزحوص واجيب الما يجيبه اجيب الما يجيب أجيب أجيب يا ضريبه اجيب الما يجيبه يا زينب يا غريبه اجيب الما يجيبه اذا قطعه لك فوق <تصفيق> ها شوف ها اجيب الما يجيبه اجيب الماء يجيب علي علي علي يزين ابي اختي وداعيني وداع القاصد الحدفه قراتنا نعرف بواضع العساكر حاطه بجرفا يا زينب يا اختي وداعيني وداع القاصد الحدف صرنا نعرف بوضع العساكر حطث بجروفه يا زيانب أعلمي اليوم بينا تريد تشفى وانا لهذا السبب يا أختي أحس بنار ما تطفى يا زيانب يا أختي وادعيني وداعي القاصد الحتفى يا لا تنعرف بواضح العساكر حطت بجرفه يا زينا بين تريد الشفان وانا لهذا السبب يا اختي احس بنار ما تطفى يا زين بهذا حد طفح صبره وتعدى طفح صبره وتعدى واذا غدرتني الاشياء عارض لك يا اجيب الماء يجيبه اجيب الماء يجيبه, <سؤال> يجيب يجيبه يا زينب يا غريبة اجيب اجيب الما يا اجيب الما يا كان على الاخراج والهندسه الصوتية وخالد الحشامي وعلي الماجدي وعلي الماجدي اجيب الما يا جبا اجيب الما يا